فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستقبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا فأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنة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 وَالْتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلَّا خَسَاراً وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّاراً وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَوْهَا فَوَيَعُوقَ وَنَصْرَ وَقَدَ أَضَلُّ كَثِيرَوْنَ وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلَالَةً مِمَّا خَطِئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدَخِلُونَ رَأْسَهُمْ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ